بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وحللت لكم بهيمه الانعام الا ما اتى عليكم غير محلل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تحلوا القتال الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امن من البيت الحرام يبتغون فضلا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عن أن عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ واتقوا الله ان الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماهن لغير الله ماهن لغير الله والمنخنقه والموقوذه والمترديه والمنقوضه والمترديه ان نقيحه وما اكمل الصدع الا ما زكيتم الا ما زكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بنزلاء ذلك قسقا اليوم يئسا الذين كفروا من دينكم فلا تخشواهم واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخلصه غير متجانيث لاثم فان الله غفور رحيم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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اذا اتيتمهم نجرهم محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متخذين اخذا ومن يكفر باليمان فقد حل طعمه وهو في الاخره من الخاسرين يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاصلوا وجوهكم فَانْسُبُوا ذُرْوَةَ رُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهُرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ الغايط او لامستم او لامستم النساء فلم تجدوا ماؤا فتيمموا فتيمموا صعدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج ولكن يريد لي يطهركم وليتمم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقتم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم من ذات الصدور يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين ل لله كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا يعدلوا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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ني يذسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله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 انني معكم لا انقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لا اكفرن عنكم سيئاتكم لا أُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فبِمَا نَقَضُوا مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ونسوا حظا, وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَقْطَعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا انا نصرى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه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 وُلِكَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنْ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ فَقَد جَاءَ قَوْمٌ بَشِيرٌ وَنَذِير وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير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 يدخلها حتى يخرج منها فان يخرج منها فان الداخلون قال رجلان من الذين يخافون ان عمل الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما ذاموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون قال ربي اني لا املك الا نفسي واخى قال ربي اني لا املك الا نفسي واخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فانها محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الارض فلا تاسع على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قربا قربانا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لا ان دست الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبو وإثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فقوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فقتله فاصبح من الخاسرين سَبَعَ اللهُ غُرَابَيْنِ يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الغُرَابِ أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ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 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بِأَعْدَاءِ لَهُمْ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ مُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أن يقتلوا أو يصلى أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف نوي فهم من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اتقوا الله واغتروا اليه وسيله واجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ان الذين كفروا وان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ لَّيِيمٌ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا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 وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ ثُمَّ يَعُونَ لِقَوْمِهِمْ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ تُؤْتَو هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا هؤلاء الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم سمعونا للكذب اكلون للسوء فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم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 ان انزلنا التوراة فيها هدى ونورا يحكم بها الذين آمنوا الذين أسلموا للذين هادوا الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون ولحذار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء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 وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ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 فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع هواهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنها جاء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 الله ولا تتبع هوا أهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلمن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من أنفسهم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 فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا فَيُصْلِحُوا عَلَى مَا أَسْرَفُوا فِيهِ أَنفُسُهُمْ نَادِمِينَ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا آهَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنَاقَمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ فَلَهُنَّ نَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ مَلَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ قِرَدَةً وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَتِ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ ايذا شاؤوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون وترا كثير منهم يسارعون في الظم والعدوان واكلهم السحت الذي سما كانوا يعملون لَا أُلَايًا يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمْ رِثْمًا وَأَكْلِهِمُ الصُّحْتُ الَّذِي سَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ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 والله لا يحب المفسدين ولون اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم ولونهم اقاموا التوراة وال ذيم لا اكلوا لا اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصد وكثير منهم ساء ما يعملون يا ايها الرسول بلغ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 ولا يزيدنك كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغyana وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد اخذنا ميثا قبلي اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون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 لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون يمسن الذين كفروا منهم عذاب ليم افلا يتوبون الى الله ويستغفرون والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدقته كان ياكلان الطعام انذر كيف نبين لهم الايات ثم انذرا نا يفكون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 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَكَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْ فَتُهُمْ أَمْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ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 ذانك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا نَفَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَلَطَمَعُوا أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا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 ان الله لا يحب المعتدين وكونوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذين انتم بهم مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن واخذكم بما عقدتم ليمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوساط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه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 يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب ولزلام رجس, رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه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 ثَنَانُوا أَيْدِيَكُمْ وَرِمَاحَكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ لَّيمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدن منكم هديا هديا بارغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أَوْعَدَ لَهُمْ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقُوا وَبَالَ أَمْرِهِ عَسَى اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَن عَادَ فَيُنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا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 فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ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 إِنَّ اللَّهَ لَا يُرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ إِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أوى. خَرَّانِ مِنْ غَيْرِكُمْ أَوَاخَرَنِي مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضُرِبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْدِثُونَهُ مَا مِنْ دَادِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَغْتُمْ لَأَشْتَرِيَنَّ ثَمَنًا فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِن ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَاهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فآخران يقومان لمقامهما من الذين استحق عليهم لولا يعني فيقسمان بالله فيقسمان بالله شهادتنا احق لشهادتنا احق من شهادتهما ومعتدينا ان اذا من الظالمين ذٰلِكَ ادْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ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 وَإِذ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ إِذ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنهَا وَتَقُمَّ أَنقُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَّقَتْنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا مَن آمَنُوا انزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً سماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيداً لاولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احد فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احد من العالمين وان قال الله يا عيسى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 فَأَنْتَ رَقِيبٌ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَرْفُثْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ